أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكالها ثلاث مرات لم تضره حمى تلك الليله